قال الإمام الشهيد حسن البنا مخاطبا الدعاه إلى الله ولكنكم روح جديد يسري في قلب هذه الأمة فيحييه بالقرآن ونور جديد يشرق فيبدد ظلام المادة بمعرفة الله وصوت داو يعلو مرددا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم عليك رحمة الله أيها الإمام الشهيد إلى روح الإمام الشهيد مجدد الإسلام في القرن العشرين حسن البنا نقول لك يا إمامي يا أعز معلمي يا حامل المصباح في الزمن العميل يا مرشد الدنيا لنهج محمد. يا نفحة المصباح من المصباح في الزمن العالي لك يا يا اعز معلمي يا حامل المصباح في الزمن العالي جسد يذهب والطيف في القلوب نورك الرباني يطيء الدروب لا تبالي لا تبالي لا تبالي لا تبالي فالشمس ترتاد من بعد الغروب فالشمس ترتاد من بعد الغروب قم حي ذكراه العزيزة إنها للقلب مثل الري للضمآن واحمل مصابيح الهداية واتخذ من نورها نورا لكل اواني يا ابن الأولى ذكراك مرت بيننا والقلب من ذكراك في خفقان بدم به متوسيما يا شهيدا فاق بالدور الأرجوما شارع رمسي سلك مني شوق افكار الشباب بدعوة تدعو لما قد جاء في القرآن وتفقت تدعو للتحرر صادقا واعدت حب الدين للشبان بالدين تنصهر النفوس وترعوي عن غيها وتعيش في اطمئنان ناديت حي على الجهاد بكل ما أوتيت من حق ومن برهان فتجاوبت أصداء صوتك في ربى نجد ورن الصوت في بغدان وعلى ربوع الشام رايات الهدى خفاقة تبدو بكل مكان وتصافحت تلك القلوب ولم يعد فضل لمصري على أفغاني قد كنت يا حسن السريرة شعلة وقادة بالنور والإيمان كالدرة البيضاء يسطع نورها فيبدد الظلماء باللمعان يلي جمعت الهلوه يلي وحدت الصفوف يلي جمعت الهلوه ياللي وحدت الصفوف دنت جددت الإيمان بعد ما شئنا العزوز ياللي جمعت القلوب ياللي وحدت الصفوف دنت جددت الإيمان بعد ما شئنا العزوز destino أيها الشباب إنما تنجح الفكرة إذا قوي الإيمان بها وتوفر الإخلاص في سبيلها وازدادت الحماسة لها ووجد الاستعداد الذي يحمل على التضحية والعمل لتحقيقها وتكاد تكون هذه الأركان الأربعة الإيمان والإخلاص والحماسة والعمل من خصائص الشباب لأن أساس الإيمان القلب الذكي وأساس الإخلاص الفؤاد النقي وأساس الحماسة الشعور القوي وأساس العمل العزم الفتي وهذه كلها لا تكون إلا للشباب ومن هنا كان الشباب قديما وحديثا في كل أمة عماد نهضتها وفي كل نهضة سر قوتها وفي كل فكرة حامل رايتها إنهم فتيه آمنوا بربهم وزدناهم هدى لا تيأسوا فليس اليأس من أخلاق المسلمين وحقائق اليوم أحلام الأمس وأحلام اليوم حقائق الغد ولا زال في الوقت متسع ولا زالت عناصر السلامة قوية عظيمة في نفوس شعوبكم المؤمنة رغم طغيان مظاهر الفساد والضعيف لا يظل ضعيفا طول حياته والقوي لا تدوم قوته أبدا الابدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين إن الزمان سيتمخض عن الكثير من الحوادث الجسام وإن الفرص للأعمال العظيمة ستسمح وتكون وإن العالم ينتظر دعوتكم دعوة الهداية والفوز والسلام لتخلصه مما هو فيه من الآلام وإن الدور عليكم في قيادة الأمم وسيادة الشعوب وتلك الأيام نداولها بين الناس وترجون من الله ما لا يرجون فاستعدوا أيها الشباب واعملوا اليوم فقد تعجزون عن العمل غدا الإمام الشهيد حسن البنا